هنا القاهره حكمه مثل علم طرفة علم اخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه من شعر ايليا ابو ماضي والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الحياه شيئا جميلا مثل ما يضحكش ولا للرغيف السخنة هذا المثل يضرب لإنسان كشري دائم العبوس كئيب لا تعرف البسمة طريقها إلى وجهه حتى في أكثر المواقف التي تفرح معظم الناس والرغيف الساخن الجيد الخارج لتوه من الفرن هو مثال لما تنشرح له صدور البشر فإذا لم يصر به إنسان وهو جائع فلن يصر بشيء آخر أبدا ويكون في حاجة إلى علاج علم الاكتئاب طبقا لما أظرته نظمة الصحة العالمية يعد الاكتئاب من أكثر الأمراض انتشارا في العالم حالة حزن المعقة او تقلب المزاج والتبرم بالحياة ليست هي الاكتئاب وانما هو حالة مرضية محددة يشخصها اخصائي الطب النفسي لتشخيص هذا المرض هناك عدة اعراض حددتها جمعية الطب النفسي الأمريكية يشترط وجود خمسة منها بشكل مستمر ولمدة اسبوعين على الاقل أهم هذه الأعراض سيطرة الحزن والإحساس بالتعاسة إهمال الأنشطة التي كانت مصدر متعة ونقص الوزن أو زيادته بشكل ملحوظ من أعراضه أيضا اضطرابات النوم قلة أو كثرة الشعور بفقد الطاقة البدنية ونقص القدرة على التفكير واتخاذ القرار الإحساس بالخواء وعدم القيمة والتفكير في الانتخار أسباب الاكتئاب الحقيقية لم يتوصل إليها الطب الحديث بعد، ولكنه نجح إلى حد كبير في علاج هذا المرض. علم إيليا أبو ماضي. أبو ماضي شاعر عربي من أعلام شعراء المهاجر، وصفه الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور بأنه أحد الذين رد العقل إلى الشعر، وكفى بذلك فضلا ولد بلبنان في عام 1889، هاجر إلى مصر في عام 1901، واقام بليسكداريا حيث عمل بالتجارة وتفتحت موهبته الشعرية، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. قبل مغادرته. اصدرته مصر في عام 1911 نشر ديوانه الاول تذكار الماضي والذي صدره بهدائه الى الامة المصرية الأمة الودود في الولايات المتحدة الامريكية اصدر ثلاث مجموعات شعرية ديوان اليه ابو ماضي الجداول والخمائل وبعد وفاته نشر له ديوانه الخامس تبر وتراب تميزت أشعاره بالتأملات الإنسانية وبأسلوب بارع يصل إلى القلب عن طريق العقل من خلال لهجة حميمة وبساطة عميقة ولوات سلسة في الرابع والعشرين من نوفمبر 1957 توفي الشاعر العربي إيليا أبو ماضي بن نيويورك عن حوالي 68 عاما شعر قصيدة الطلاسم، ورغم أنها ليست نموذجا لإبداع إليا أبو ماضي إلا أنها كانت السبب في شهرته الواسعة وذلك بعد أن لحنها وغناها الموسيقار عبد الوهاب ومن بعده عبد الحليم حافظ بعنوان لست أدري بيتو. لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت للدنيا طريقا مع تحيات وفيق أبو النصر.